ب س موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي ا للعلوم ل ه كان ي ا حكيما ا الاسلاميه يوحى إ ك ك ن ب ا تعملون خ ب ر ا ا وتوكل على ل ل وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم المائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو أ ق س ط عند الله ف إ ن لم تعلموا ابائهم ف إ خ و ا ن ك م في الدين ومواليكم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 واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إ ل ى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مذكورا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 إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 الله و ل ي س و ل ا نصيرا ي قد ع ل ل ل م ا ه ا ل م ع و ق ي ن منكم و ا ل ق ا ئ ل س ي ل م ل ي ن و ل ا ي أ ت و ن ا ل ب أ س إ ل ا ق ل ي ل عليكم ا أشحة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 و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه ف إ ن الله أ ع د للمحسنات منكن أ ج ر ا عظيما يا نساء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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم, والحافظين فروجهم والحافظات ي ن فروجهم و والذاكرين الله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 واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجا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 سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله ق د ر ا م قدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا إ ل ا الله وكفى بالله حسيبا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 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أ ي ه ا النبي إ ن ا احللنا لك ازواجك التي آ ت ي ت أ ج و ر ه ن وما ملكت يمينك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 ويرضين ب موسوعه ا ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم م ما في قلوبكم وكان الاسلاميه ن أن تبدل بهن ن أزواج ولو أعجبك ولو ح س ن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 ذ ل ك م أطهر ل ل ق و ب ك م و ق ل و ب ه م و ا كان ل ك م أ ن ت ؤ ذ و ا ر س و ل ا ل ل ه و ل ا أن ن ت ك ح و ا أزواجه م ن بعده ب د أ ا إن ذ ل ك ك م ا ن عند ا ل ل ه ع ظ ي م ا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 بَنَاءِ أ خ موسوعه ا ن وَلَا ا ئ ه النابلسي ت ي للعلوم ه إِنَّ ل ه الاسلاميه ه ل م و ل و ن ع ل ه النابلسي آمنوا للعلوم و ي ا ل ا س ل ا ل ل ه اسماء الله د و م ع ذ ا ب ا م ه ي ن ى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 لك إلا قليلا فيها ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تهدي م و س أ ل ك ا ل ن ا س عن ا ل س ا ع ة ق للعلوم إنما ن د ا ل ه ا يدريه ل ع ل ا ل س ا قريبا ا ع ة تكون إن ل ل لعن ه ا ل ل ك ا ف ر ي ن وأعد ه م س ع ي ر ا موسوعه ا ل ا ي ج د و ن و ل ي ا و ل ا ن ص ي للعلوم ا ل ا س ل ه م ف ي النار, يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسولا وقالوا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا السبيلا ربنا آ ت ه م ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان أ يحملنها, يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان إ